بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأنا قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن أحييكم أيها الأحبة أنا عبد الرحمن البشري في حلقة جديدة ولقاء متجدد يجمعنا بكم على إذاعة UFM حيث تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر كل هذا وأكثر أيها الأحبة في برنامجكم المتألق بضيفه وبكم لا تحزن يسرني في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم وبضيفي الدائم الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني حياكم الله شيخ عائض أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن وبالإخوة والمستمعين جميعا احييك مجددا وامد الترحيب إلى الاخوه المستمعين والمستمعات الذين خصصوا هذا الجزء من وقتهم للاستماع لنا اذكر بارقام التواصل لمن أراد المشاركه من بداية الحلقه على الرقم صفر ثمانيه احدعش احدعش صفر او من خلال ارسال رسائل على موبايل 63 اربعة وربعين اربعة وربعين واستيسي ثلاثة ثمانين اربعة ثلاث ثلاثات وزين ثلاث سبعين اربعة وربعين اربعة وربعين هذه تحية ايضا من منفذ البرنامج الزميل زياد باسالم وفي الاتصالات بطول الحمزة ابدأ عنوان حلقتي والذي اخترته بالاتفاق مع شيخي وهو ابتسم نقول ونحن نقتبس من الكتاب الطيب المبارك للشيخ عايض الضحك المعتدل بلسم للهموم ومرهم للأحزان وله قوة عجيبة في فرح الروح وجزل القلب حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لا أضحك حتى يكون اجماما لقلبي وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائها والضحك ذروة الانشراح وقمة الراحة ونهاية الانبساط ولكنه ضحك بلا اسراف لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميث القلب والتوسط في قوله وتبسمك في وجه أخيك صدقة ولقد كانت العرب تمدح ضحوك السن وتجعله دليلا على سعة النفس وجودة الوجودة الكف وسخاوة الطبع وكرم السجايا ونداوة الخاطر إذا التبسم شيخ عايض ولعل الاستهلال يكون منكم أجمل وأبلغ ماذا تودون أن نجعل مقدمة للتبسم إما من الكتاب أو من السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهما ولا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وبعد فإن البسمة المشرقة على المحيّة هي عنوان الكتاب عند المواجهة وهي عربون المودة حتى إن الواحد الأحد ذكر تبسم سليمان عند ما تكلمت النمل قال فتبسم ضاحكا من قولها البسمة هي علامة السعادة وعلامة الفأل الحسن وعلامة مد حبل التواصل مع الناس ولذلك جعلها الشارع الحكيم جعلها صدقة وجعل عملا جاريا مبرورا قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة نعم. يعني بس مجرد أن تطلق أسارير وجهك وتري الناس أسنانك بالفرح يعني انك مرتاح لهم أنك ترحب بهم أن بأنك مستعد للتواصل معهم الله يكتب لك اجرا بهذا العمل الذي تقدمه ولذلك وصي نوصينا جميع وصي نفسي وإخواني وابناء المجتمع بالبسمة حتى إن عندنا إخوة منهم الأستاذ عبد الله الطياش وغيره قاموا بمركز البسمة ومنهم أيضا من له محل الابتسامة لصنع الابتسامة ينبغي أن يكون عندنا عمل وعندنا إجراء وعندنا إعلام وحركة لمس يعني ما يفعله الناس صحيح. الآن العبوس الذي يقوم به بعض الناس ترى من الجهل بالدين صحيح. ويظنهم من الجدية فلكن ينبغي علينا وقت اللقاء وأن نتبسم في وجه بعض وأن نظهر لهم السرور والمسرة صحيح. وأن, وأن نكون قريبين منهم جميل بالمناسبة جميل شيخي ولكم في الأدب وتحبون الأدب والشعر ودائما ما تستشهدون به هل من استهلاله للحث على الابتسامة جميل وأجمل كلمة ترى وأجمل قصيدة في الابتسامة هي قصيدة ابتسم هي مشهورة حتى أتيت بها في كتاب لا تحزن للشاعر الكبير إيليا أبو ماضي يقول هو قال قال السماء كئيبة وتجهما إلى أبو ماضي. قال السماء كئيبه وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنم خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسم قلت ابتسم وطلب فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما قالت تجاره في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الظمى او غاده مسلوله محتاجه لدم وتنفث كل ما لهث الدم قلت ابتسم ما انت جالب دائها وشفائها فاذا ابتسمت فربما ايكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت سرت المجرما قال العداء حولي علت صيحاتهم أو صر والأعداء حولي في الحما قلت ابتسم قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدمى وعليا للأحباب فرض لازم لكن كفي ليس تملك درهما قلت تبتسم يكفيك انك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدمة قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك ان راك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلم والوجه أن يتحطم فضحك فإن الشهبة تضحك والدجا متلاطم ولذا نحب الأنجمة قال البشاشة ليس تسعد كائنا ياتي إلى الدنيا ويذهب مرغما قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم الله الله يعني لا تعليق لا فضفوك وسلمت يد الكاتب ومن لسانك كانت أجمل قصيدة إيلي أبو ماضي شيخي بعد هذه الاستهلاله الشعرية الجميلة النموذج المشرق في حياتنا هو محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهو قدوة في كل تفاصيل الحياة فالابتسامة بالتحديد كيف قرأتم حياه محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم يا أمي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عقدت له يعني فصول حتى ضحكه صلى الله عليه وسلم العلماء عقدوا فصلا تبسمه صلى الله عليه وسلم لأنه الرجل الإنسان, أشرف الانسان خلقه الله أمر أن نتبعه ونكتتي به <تصفيق> مثلا في البسمة تبسم صلى الله عليه وسلم في عدة مشاهد بل بعضها ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه مثلا صلى الله عليه وسلم رأى نسيبة معمارة في أحد ترمي بالسهم فرمت رجلا من الكفار فوقع فضحك صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة حتى ينمس يستشهدون يضحك صلى الله عليه وسلم في المعركة يتبسم حتى تبدو نواجذه والرؤوس تتطاير والدماء تسيل والأرواح يعني تذهب من الأجسام فاستشهدوا بقول المتنبي يمدح سيف الدولة في التوسط بالمعركة يعني أن تكون في أزمة وأن تتبسم أمر عجيب أن تكون في المعركة وتضحك أمر مذيل حتى يكون المتنبي سيف الدولة يقول وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الرداء وهو نائم تمر بك الأبطان كلمة هزيمة ووجهك والضاحن وثارك باسم إذا رأيت الإنسان يتبسم إذا دخلت عليه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان عنده خير ابشر بالبشره عرف ان موضوعك سوف ينتي ان شاء الله وسوف يتسهل حتى يقول أبو تمام غير تراه اذا ما جيته متهللا كانك تعطيه الذي انت تسائله هو البحر من اي النواحي اتيته فدرته فرجته المعروف والدر ساحله نعم. احسنتم شيخي هذا في هذا الجانب لكنك قلتم في كتابكم والحقيقه ان الاسلام بني على الوسطيه والاعتدال في العقائد والعبادات والاخلاق والسلوك فلا عبوس مخيف قاتم ولا قهقهة مستمره عابثه لكن جد ووقار وخفه روح واثقه ايضا يظل الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج لكن كيف يعيش الإنسان؟ في الوسط يعني بين النقيضين لا قهقها تجعله ساقطة من عيو الناس ولا عبوس وتجهم تجعله مبتعدا عن قلوب الناس العجيب يا أخي أن الوسطية قليلة في حياة الناس <تصفيق> الذين يسلكون الوسط قليل ولذلك سبحانه وتعالى مدح الأمة الوسط قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة غالب الناس تجدوا إما أهل عبوس حتى تجد بعضهم يمكنك تتعرف عليه سنة لا تجده يضحك ولا يتبسم معقود جبينه ودائما مكفهر ودائما معبس ويرن الحياة مظلمة وفي الطرف الآخر تجد بعضهم يستهتل في الضحك حتى يسقط وحتى يعبث بجسمه وحتى يستغرق وربما تسمع قحقهته التي تخالف الوقار والمروء يعني أمرنا بالاعتدال والتوسط وهذا دليل على يعني اكتمال العقل وعلى اعتدال المزاج فأنا وطالب بالاعتدال في هذا حتى يعني الضحك الكثير ليس مطروب لأنه يميت القلب ولأنه دليل على العبث ولأنه دليل على عدم الرشد وعلى عدم إنما يكون إنسان جاد لكنه يشارك بالمزحة بالابتسامة بالضحكة الخفيفة فهذا هو الاعتدال المطروب الذي نص عليه الشارع الحكيم والذي جمع في خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فليس بالمتجهم العبوس صلى الله عليه وسلم وليس بالضاحك الذي يضحك حتى حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقحك كما يفعل بعض الناس. نعم. طيب صاحب النقطة الذي هو يزر على على وجوه الآخرين. هذا مشروع يعني, يعني مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المزح بل كان له بعض الصحابه كان مثل سيد بن حضير مزحا يدخل المزح على الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الفرح وكان سلام. ابن النعيمان ربما اتى فاضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اضحك الله سنك يا رسول الله بل في الصحيحين من حديث عمر انه اتى بلطيفه من اللطيف قال اريد ان اضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ضحك صلى الله عليه وسلم قال استانسي يا رسول الله اضحك الله سنك لان عمر اراد كان صلى الله عليه وسلم يعني هاجر نساءه صلى الله عليه وسلم فجلس في مشربه فأتى عمر إلى رسول الله عليه وسلم كأنه غضبان فأتى بشيء لطيفة مثل مزحة يقول عمر تعرف هاجروا من مكة وكانوا فقره وزوجته الآن ما يجدون طعام ولا يجدون خبز ولا يجدون لبن فأتت زوجته تريد حلي ما شاء الله تريد ذهب فاتى عمر يخبر الرسول وقال يا رسول تدري ماذا قال ماذا تقول عاتكه بنت زيد زوجته شوف البساطة والمجتمع المريح يعلم يعني باسم زوجته وماثكن من انفسهم ماثكن من ما بعدهم ماثكن من اسماء من اسماءهم قال ماذا تقول قال تطلبني بالحلي يعني والان ما يوجد خبز لنا مهاجرين ولا يوجد لقمة فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدا نواجهه قال استانس يا رسول الله اضحك الله وسنك ولذلك ينبغي علينا ندخل السرور ولذلك تجد شاهدنا حين في المحاضرات إذا مل الناس نأتي بالطرفة نأتي بالدعابة لأن يسيخ الملل ساعة ونص أن يجلس المستمع أمامك في ملل أو في برنامج ساعة ونص و... فينبغي إدخال السرور والمرح على الناس حتى تجدد النفوس والقلوب نشاطها جميل إذن أعود إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم الله في حاديثه مك في وجه أخيك صدقة هنا يتجلى عظمة الدين والنصح المحمدي من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل الإنسان فعلا سهلا لكنه يجد مقابله أجرا عظيم الابتسامة هي ميزة المسلمين ربما في سافرتم وشرقتم غربا وشرقا لاحظتم ذلك موجود في البشر أم أنه لا أحد ينظر إلى أحد ولا أحد يبتسم في وجه أحد هل تصحح لي؟ البشر القصدر. في المسلمين أو غيرهم أنا أنا رأيت يسخ ال الأمم المتحضرة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة أنها كثير الابتسام والتواصل والحوار ورأيت أن الأمم الجاهلة البعيدة عن الثقافة والمعرف عموما والعلم أنها بينها تقاطع وتشاحن حتى لا يعرفون فن الحوار لا يعرفون فن التواصل ولا يعرفون الابتسام عندهم لغة الحوار المشعيب والهراوة والصياط والكرباج ولذلك الدول يقول نام يا المتخلفة عنده كل واحد منهم هراوة تحت صدق. المقعدة صدق. حتى إذا اختلفوا مروريا ما ينتظنوا سيارة أبدا المقعدة يستخدم. ينزل بالهراوة ويقول إن كانك رجال ينزل هل... للم... غير النظام ومخالفة وخ... للقانون فهذه هي الأمم حتى يقول تشوف ماني أني بوالد فلان إذا ما سيل دمك اليوم الله ومن الله. هذا القبيل تنفعك خل المرور تنفعك <تصفيق> و... فهذه العنتريات هي من الجهل الأمم المتوحشة لأن نتعرف مثل ما من خالدون الحضارة تركك م. تركك الطباع الآن هل أنت إذا واجهت عالم هل مثل لو واجهت جاهل لا بدأتك. تجد العالم حتى يتحملك حتى إذا جاهل تكلم تبسم صحيح. حتى أنه بيقول بيعطيك بي خط رجعة يقول خلنا نتحاور طيب قدم حجتك لكن م. هذا الجاهل يقوم عليك يعتزي بابه فلان واتحداك واتحد لي وراك وان كانك الميدان يا حميدان ومن هذي, هذي قاموس هذي الامم الجاهلة البعيدة عن المعرفة آه. إذا لاحظتم شيخي انه الابتسامة هي لغة عالمية يعني لغة عالمية, عالمية والامم نتحذر أنا كتبت يا أخي ما قال اشترك الوسط اسمه العرب وقساءة نجفة أيدني ثمانين في المئة وهاجبني عشرين لاني أنا رأيت ماذا لك طرحت؟ في أوروبا طرحتني قلتي أخوان لماذا ما ناخذ من الأوروبيين آه. العلاقة الدافئة البسمة الخدمة يتصدق مثلا بنذهب إلى بروكسل فلما ردنا نذهب إلى بلجيكا قال تنسأل الفرنسي مثلا في الطريق ينزل الفرنسي من سيارتي ويخرج الخارطة ويخبرك بالشارع اللي تريده المدينة مثل اليون أو مدينة مثلا تتمشيكا. وهو لا يعرفك ولا يعرفك طبعا مثلا يعني إذا أتيت في الأسنصير تدخل تجدهم يتأخرون تجدوا إذا مثلا زاحمك يقول آسف كلمة استخدمها صحيح تجد يعني اللين الرفق, الرفق في الناس لكن تجد عندنا ذرحين التزاحم في الصفوف وأيهم اللي يدق الآخر ويزحمه ويتعدى عليه وتجد الأسلوب الفضل وتجد الصياح والبواري الهرن قلتم شيخي أكتب هذه المقالة من باريس في رحلة علاج للركبتين وأخشى أن اتهم بميلي إلى الغرب وأنا أكتب عنهم شهادة حق وإنصاف والله إن غبار حذاء محمد صلى الله سوارك. عليه وسلم أحب إلي من أمريكا وأوروبا مجتمعتين ولكن الاعتراف بحسنات الآخرين منهج قرآني يقول تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وقد قمت في باريس وراجع الأطباء وأدخل المكتبات وأشاهد الناس وأنظر إلى تعاملهم فأجد رقة الحضارة وتهذيب الطباع ولطف المعاشر أو المشاعر وحفاوة اللقاء اسمح لي أكمل هيكمل. وحسن التأدب مع الآخر أصوات هادئة حياة منظمة التزام بالمواعيد ترتيب في شؤون الحياة هنا الصورة الأخرى أما نحن العرب فقد سبقني ابن خلدون لوصفنا بالتوحش والغلظة وأنا أفخر بأني عربي لأن القرآن عربي والنبي عربي ولولا أن الوحي هذب أتباعه لبقينا في مراتع هبل واللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى ولكننا لم نزل نحن العرب من الجفاء والقسوة بقدر ابتعادنا عن الشرع المطهر نحن مجتمع غلظة وفضاضة إلا من رحم الله فبعض المشائخ وطلبة العلم وأنا منهم جفات في الخلق وتصحر في النفوس حتى إن بعض العلماء إذا سألته اكفهر وعبس وبسر الجندي يمارس عمله بقسوة ويختال ببدلته على الناس من الأزواج زوج شجاع مهيب وأسد هصور على زوجته وخارج البيت نعامة فتخة من الزوجات زوجة عقرب تلدغ وحية تسعى من المسؤولين من يحمل بين جنبيه نفس النمرود من كنعان كبرا وخيلاء حتى إنه إذا سلم على الناس يرى أن الجميل له وإذا جلس معهم أدى ذلك تفضلا وتكرما منه الشرطي صاحب عبارات مؤذية الأستاذ جاف مع طلابه فنحن بحاجة لمعهد لتدريب الناس على حسن الخلق وبحاجة لمؤسسة لتخريج مسؤولين يحملون الرقة والرحمة والتواضع وبحاجة لمركز لتدريس العسكر اللياقة مع الناس وبحاجة أيضا لكلية لتعليم الأزواج والزوجات فن الحياة الزوجية. المقالة طويلة جدا وتكتب بما الذهاب. شكرا لك. لكن علي. أفت... أنت تشجع المواهب الشابة قل خير والبراعم الصاعدة. أثابك الله. حقيقة أنت لمست من الجرح واعترفت ببيك. شيء نتميز به. ليست ميزة لكن. اثنيت بعدين في آخر مم. المقال على جوانب الإسلام عندنا مم. والإيمان الذي نحمله سعود لها لكن أنا وجدت عنك على الجزء الأول إن شاء الله أنا أقول هذه التجربة الواجب الانساني ما زلت مقتنع بكل ماذا كانت مقتنع ومصر إلى آخر قطرة من دمي على هذا ولذلك كثير من الباحثين أيدني وحتى الطنطاوي لما سافر قال هذا الكلام ومحمد مم. عبد الإمام المصري يقولني وجدت مسلمين بلا إسلام وجدت هنا إسلام بلا مسلمين يعني الإنسان يكون يعترف بالله عليك أن تقارن مثلا في, في القراءة والثقافة بهم أنا يا أخي أنتظر الطبيب عجوز أمامي عند أربعة كتب خاتمتك وتيبات والعرب يلتفتون يعني أنا أقول في محاضرة أمس في جنب تلمك قلت إذا ركبت بجنب واحد وسالك عن الطقس والدرجات الحرارة والصيد لأيت من أوبا وكم تزوجت وعلى عندك هولاد ويسالك عن الراتب فعرف أنه عربي ما عنده وقت ولا يحب يقرأ فإذا رأيت إنسان أشقر أزرق العينين من بين الأشقر والأصفر وقد أخرج كتابا ويسجل ويلاحظ وركب نظارة فعرف أنه خواجه الذين نزلوا على المريخ وطالد ترى سبب تقدم هو القراءه أمة تكرى الآن ما تكرى عندنا الآن شباب نريد يقرؤون وفيه ترى جوائز حتى من الدولة للقراء وللموهوبين لكنهم يرفضون الآن المعلومة المبتصرة فقط صحيح. وعلى استراحات الله يعيدهم عودا جميلة صحيح. مثل رقة الطباع. الآن شوف الآن في الشرق يوم رادي يزيلون مثل القذافي ما زالوا حتى ذبحوا في صهريج الآن صار كوزي ذهب هل جرح أحد في أبداً. أبدا مرة وباما الآن بيروح سلام عليكم بلير فلان بفلان. وبيروح مرة وبيأخذ المسرعة وبعدين سياره في الكسواجين يروح يترزد الله وكل لكن شوف الآن ما راح بعضهم إلا حريق وبعضهم سحيق وبعضهم مسحوق بعضهم مج... في عنف في غلظة جميل إذا شيخي انا توقف عند انه نحن كعرب فينا كثرة السؤال والاستفسار عن الآخر وعيوننا دائما تنظر للآخر ماذا لكن فينا امه فضول فضولي نعم لكن الغرب بالعكس بقية المقالة شيخي هي تتحدث عن الجوانب المضيئة في حياتنا لكن أنتم لمستم جرحا كبيرا وهو الفضة والغلاظة والعبوس والقمطرة الوجه عند بعض العلماء والفضلاء والمشايا أخي حبيبي شوف أنا لا, أن... لا, يعني لا أغفل أن عندنا كرم وأصالة عربية وإسلامية حتى الرجل عندنا ذكرت الجوانب يجب يضيفك وهو لا يعرفك ويحاسب عنك في المطعم وهو لا يدري من أنت ويهلل ويرحب لك مع قبيلة هذا موجود وأنا أثنيت على هذا الجبن كن منصفين لكن في المقابل تجد بعضهم قاسي اذا حاورت مشكله اذا غضبت معه بعضهم يعني متكبر بعضهم يخاطبك ب يعني حتى شكا بعض بعض الطلاب من الاساتذه في العنف بعضهم انا تعاملت مع بعض الناس والله اني اقول الحمد لله سبحانه وتعالى انه ليس بكثير من شكل هذا الرجل مسته. في المجتمع قلت لماذا ما يتواضع يقول لي احد المساء يقول والله عندنا في القريه رجل كان مؤذن مسجد وعذب جماعه المسجد قال فتوسطنا فيه وفصلناه من الأوقاف يقول عذبنا وعذب الإمام وعذب المصلين قال فسار فأنشاء مغسلة أموت قال الإمام الله المستعان هذا أول عذاب القبر علشان قبل ما يموت الإنسان يعذبه قبل ما يدخل القبر لا. طيب قلتم المجتمع عندنا يحتاج إلى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء الذي ظهر على وجوهنا وتعاملنا في البلاد العربية يلقاك غالب العرب بوجوه عليها غبرة ترهقها قترة من حزن وكبر وطفش وزهق ونزق وقلق ضقنا بأنفسنا وبالناس وبالحياة لذلك تجد في غالب سياراتنا عصي وهراوات لوقت الحاجة وساعة المنازلة والاختلاف مع الآخرين وهذا الحكم وفقني عليه من رافقني من الدعاء وكلما قلت ما السبب قالوا الحضارة ترقيق الطباع. نسأل الرجل الفرنسي عن الطريق ونحن في سيارتنا فيوقف سيارته ويخرج الخارطة وينزل من سيارته ويصف لنا الطريق وأنت جالس في سيارتك نمشي في الشارع والأمطار تغطل فيرفع أحد المارة مظلته على رؤوسنا. تزدحم عند دخول الفنادق أو المستشفى فيؤثرونك في كلمة في نكتة الأمير سعود بن نايف أمير الشركية كان في أسبانيا نزلنا في ضيافته في مدريد فقرأ المقال هذا قال من اللي يعطاكم المظلة من الفرنسي وقلت واحد عطينا عشر يورو وظلنا عشر يورو طيب لا ليتوقف وأتحدث عن نقطة مهمة أرتبوها أنه الوجوه العبوسة والالمقاضرة من بعض العلماء والأجلاء والذين نحسبهم الله حزبهم أهل علم ما السبب فيها هل هو إزعاج الناس لهم كثرة إلحاح الناس لهم قلة الصبر أنا شاهدت مثلا كثير علماء نترف ظلا ومتواضعين جدا وفي قريبين من الناس ونعرفهم لكن بعض العلماء إما لأنه لا عند الصبر عنده قليل وبعض المشاه والدعاء ويمكن نحن منهم م. وإلا مثلا التكوين الشخصي يعني مثلا تربيته أو, أو, أو أسرته نعم في جاس جد صارم حتى مت ليس مشهور بالقر من الناس وللدعاء وحتى إذا كرّت على السؤال يقول أنت لا تزعجنا لا تشوش علينا تأدب ونحو ذا الكلمات يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن ناس خلقا يعني حاول تلطف بالناس يقول يقول وإنك على خلق عظيم وحاول تحمل يعني أنا أجد هذا موجود حتى أن بعضهم يحاورني في خلاف معه قال ليش تقولون كذا قلت يا أخي حي بالتي أحسن بالمحاورة دام أن الله أمرنا مع أهل الكتاب نجادة بالتي أحسن فما بالك طيب أنا مسلم بالتي أحسن ما تثور علي كذا تقول وهذا ليه تسوي كذا أحسنتم شيخي انا مضطر للخروج إلى فاصل وهو الوحيد في هذه الحلقة لكن أذكر المستمعين بعد الفاصل سأستقبل اتصالاتكم زياد باسل بانتظاركم وهناك الأخوة سيستقبلون اتصالاتكم على الرقم 08 11 الاسم ورقم الجوال سنتصل بكم موبايلي 63 44 44 وزين 73 لا تحزن فالله no, I know. حياكم الله مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج لا تحزن ما زال ضيفي الشيخ الدكتور عايض بن عبدالله القرني حياك الله الشيخ عايد. أهلا وسهلا وبارقات حصلني بالغد الله يحفظك. بارك فيك. زاك الله خير. <تصفيق> الشيخ عايد كان في الفاصل اللي يعطينا شيئا من النكات ورسم على وجهي ووجه الزملاء في الكتلة الابتسامة زاك الله خير شيخ عايد. شكرا. قرأنا من عن من هاي التحلقة نعرضها على. لا هو بدون اسمه هو, <تصفيق> هو إيه؟ بخيل. إيه. يعني قرأت عنه يقول كان على الصط في الدور الثالث في الظهر. فسقط زلك فسقط فمر بالمطبخ فالشار العياري قال لا تحصوني بالغدا تراني ميت خاف من زيادة الكمية نعم إذا المشاهدين الكرام بالمستمعين الكرام أحيكم الجديد وسنبدأ في استقبال اتصالاتكم حول موضوعنا نحن نتحدث في هذا الجزء من البرنامج عن من لا تحزن حول الابتسامة وكيف تكون مبتسما رحب المتصل الأول أبو أحمد سلام عليكم. عليك السلام عليكم عليكم السلام حياك الله أبو أحمد تفضل رحب بيك رحب الشيخ الكريم أهلا بحمد حياك الله الله يحفظك رعاك. الله أن الله يا رعاكك حب الله نحبك الله الذي احببتنا فيه المساله واني البرنامج يحببك فيك ويحب في مقدم البرنامج الله يحفظك الله, الله. الله يجزاك خير ابتسامة فعلا كلامك واضح وصريح وابتسامة فعلا هي هي هي, هي, هي العلاج وهي الدواء انا اؤكد هذا الكلام ولكن يبدو في الفتره الاخيره اننا نرى ان الناس يبتسمون مجاملات او التصنع فقط لا غير وترى في ابتسامته وكانه يقول لك ان ينهي الحوار وليست كما توضحت انت كما نص عليه الدين مم. اصبح قناع و... ومن يعني قناع تلاع كثيره يا شيخ صدق جميل طيب شكرا لك يا ابو احمد سنعلق على مداخلتك الجميله شكرا لك شكرا. ابو ريمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساكم الله وخير جميع الله تفضل يا ابو ريمان يا شيخ بالنسبه لموضوع اليوم الابتسامة أنا انا كنت ممتع في امريكا مم. فلمس من الامريكان يعني سواء مجرد ما اقابل رجال أو حرمة بالشارع مجرد ما تجي عيني في عين الشخص اللي أمامي يواجهني بابتسامه ويهز راسه كان نوع من التحية بالرغم أني يعني أنا كنت يعني أمثل نفسي شخص مسلم وكان زوجتي معي ومنقضة يعني واضح اننا مسلمين عرب والله ما وجدت منهم المبادلة بالشكل هذا الابتسامه وهز الرأس والتحية أضغي أني مرة كنت في الباص ومعي بنتي صغيرة اول مره كدت ما كان في محل فز واحد من المكان على طول جاء قال لي أجلس في مكان هنا فنوع يعني زي ما قال الشيخ محمد عبد الرحمن الله عليه اسلام بلا مسلمين فاتمنى انه يكون هذا ديدنا وهذا هو اللي يعني يكون منهج حياتنا والسلام عليكم الله سلام الله رحمة رحمة الله. سلام. شكرا لك يا ابو زياد السلام عليكم السلام عليكم حياك الله يا زياد اهلا وسهلا مشتاق الله بالخير اهلا وسهلا يا شيخ نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وننتظر محاضراتك إن شاء الله في الرياض إن شاء الله قريب بإذن الواحد لحد بإذن الله وأنا حبيت أعكد على كلامك أن العصي هذه أنا فعلا عندي في السيارة عندي عصا أعود كلمات الله الثامات أي شيء <تصفيق> يعني لا بد تأمتنع صح لا بد تحمي نفسك أنا لا والله خلاص أبرنيها ما عاد اللي حاجة فيها صح أبا عدني بيحتاجها يا شيخ لا <تصفيق> <تصفيق> يشتراعي. شكرا يا بو زياد شكرا لك يا زياد. يحيا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله. برقى. اول شيء احبكم جميعا في الله. حبك الله. مني موقف يا اخي عبد الرحمن يعلم الله اني احبكم الاثنين يعني. يعلم الله. حبك ولكن الله. الله. ولكن الشيخ عايض ذو حبه في قلوب الشعب لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. يعني انسان قريب من الشعب. هذا اولا. ثانيا بالنسبة للاستطفال اللي قبلي العصا انا معي عصايا في السيارة لكن للعرضات والله العظيم لا. ما اللي شي معي الله يحفظ العرضات أنا وتلقاه دائما متواجد معي في السيارة الله يباك في الشيء الابتسامة مرة ابتسمت في وجه واحد من زملائي الله يذكره بالخير في العمل بغى كلني وش عندك ليش تضحك في وجهي ليه؟ الله مسا خير إن ضحكنا فقالوا انت تضحك فيني شيء ولا وانت سكتنا قالوا ايش في هذا مكشر فانا اخذت نفسي عهدي اني ما اتزمه الا لاهلي وزوجتي والمقربين لي أما الزملاء أما الزملاء فلا نبتسم في وجههم لأنهم يفهمون الموضوع قوي وآخر نقطة معليش يا إذا سمحتموا لي أنا اتصلت قبل فترة هو أبو خصوصا الدخان ولله الحمد اتبعت نصيحتك يا شيخ عايب والشيء الثاني ما, ما أدري هل أنتم نسيتم يعني تذكروني فيها أو أنه سقط سهوا منكم اللي هو الحديث الرسول اللي كان في المسجد والحجر الذي يلقيه في نار جهنم طيب بينا اذا في امكانيه أنك تذكروا لنا يا شيخ عايب جزاكم الله خير وشكرا جزيلا شكرا يا شكرا سنجمع الاسئله كلها ان شاء الله ويعلق عليها الشيخ جميعا امشي معنا متصل غرب عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام, عليكم ورحمة, الله. السلام عليكم ورحمه الله تفضل يا عبد الله كيفك الله بخير الان الله يمسك بالأنوار <تصفيق> <تصفيق> الله يطول عمرك لي طلب من الشيخ عايب المبارك تفضل في الثقيل إن شاء الله الله يرجع له ثاني غانم يا طول عمرك فقد في ما بتقك يعني كذا الرين يوم الجمعة هو كان عمله ديشه نعم بنتمنى من الشيخ عايد الدعاء ان شاء الله الله يرجع الادراه مفقود الله يا الله يعيده سالما غانما باذنه سبحان الله الله يعيده واتمنى واتمنى يا شيخ عايد احضروا من المستمعين بعد إنهم يعني يقوم حاجات طبيعية يعني أنا انا مني الشيخ انا يدعوا مع الدفاع المدني كذا إن نبقي من المنطقه يعني حول طريق الرياض حول الموه الرأين كذا. يساعدونا فيه. ودعوات الجميع عبدالله حق. آخر خمس دقائق. جلالة بنعلق على ماشي. مطار وعلى ما جرى في الفترة الأخيرة. لك حمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حمد. يا محبة السلام عليكم و... الشيخ و... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلمك من الدمام ولن العثبانين عليك يا شيخ الفاضل ما لنا نصيب من المحاضرات في منطقة الدمام والخبر أبشرك في الجدول الدمام والخبر والأحسان كلها في الجدول وإن شاء الله, الله, الله كريم بذن الواحد <تصفيق> لحد الله يبارك سيد مصدر واسمم نزع يبدو أن يقولون الجو له نصيب في طبعنا الظهر حرارة الجو ترضى حرارة الدم وكذا <تصفيق> فيكون الانسان عنيف في وقت الصيف لو تلاحظوا وقت الشتاء يمكن ساعه الصدر تكون احسن وافضل في استجابه والتعامل الاخرين او تحمل الاخرين طيب للاسف النظريه هذه انا احسها ما صحيحه لان في دول مجاورة نفس جونا ونفس حرارتنا وقربهم من البحرين مسافه من القرب اللي احنا عايشين بدمبك تجد النوم دائما وسعين الصدر ومرحبين ومهللين ولا فيهم الحده اللي عايشينها احنا بالأسفر. طيب بنعلق أوه. على نعلق على الجو تاثيره على النفوس نعم شكرا شكرا, جيب. شكرا جيب. يا حمد عطية السلام عليكم عطية طيب خلنا نجاوب بعدين نرجع للمتصل مره ثانيه <تصفيق> ابو احمد يقول ارى ان الابتسامات الفتره الاخيره صارت مجاملات وربما هي إشارة للآخر نخلص حوارنا. نعم أنا أرى شوف أن المسلم يحتسبها أجر عند الله وصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم كما سردت <تصفيق> تبسمك في وجه صدق يعني معناه صدق يعني توجر عليها اجعلها ثواب واجعلها صادقا من قلبك التبسم النفاق الذي تتبسم للناس وأنت تطوي لهم الشر وتسر لهم البغضاء والشحناء هذا والعياد باللبوء جاي هذا نفاق لماذا ما تكون البسمة من القلب مشرقة من الداخل أنك تحب الأخيك ما تحب نفسك أنك تريد يعني أنا قلت مرة في تغييد اخي أخي أخوانك الذين تعادين في الدنيا من المسلمين قد يكونون جيرانك في جنات النعيم فأحسن إلى جيرانك هل أنت أنت الذي خلقهم أو رزقتهم قد يمكن يخطئون في تصرفاتهم تكون أنت الحليم أنت المبادر وأخرج البسمة من صدرك خرجها من قلبك خرجها أنها علامة رضا إما تبسم أعوذ بالله المنافق اللي يغدرك أو يختلك أو يستدرجك أو يستهزئ بك لأن فيه تبسم استهزاء وتبسم نفاق وتبسم سمين. مصلحة نريد تبسم إيمان وإسلام وصدق ومحبة جميل. وتواصل وحنان وشوق للقاء هذا اللي ننجح فيه وهذا جميل. اللي نصلعه بالله الله جميل جدا أبو ريمان يقول كان مبتعث ووجد فعلا كل ما قلته من الابتسامة والتلطف وهز الرأس والتحية كيف نعكس ذلك في مجتمعنا الشيخ؟ صدق أبو ريمان وشاهد شاهد من أهلي كل المبتعثين الذين واجهتهم قول يا أخي سبحان الله وجدنا عندهم سواء عرفونا وما عرفونا من التبسم ومن اللين والرفق لا تس تسمع الصخب لا تسمع الضجيج هذه حضارة صنعتهم لأنهم مروا فيها 400 سنة ونحو ذلك فنحن يعني نقول كل... الان شوف المدن تختلف عن الرياف تختلف مكيف. عن القرى والبوادي من في الصحيح الحديث الصحيح من بدأ جفا، صحيح فعلينا أنك علم الرقة وحسن التواصل مع الناس وتكون عندنا ثقافة البسمة إذا وقفك عند رسالة يسالك اولا تسلم وتبسم جميل سألك صافحته وما تصافحه أنت أن البعيد يعني مجرد إنك, أنك جامد أمامه بل تطلق أسارير وجهك وتحيي وترحب به هذا الذي تنقصنا صراحة ولذلك صدقة يفهموننا عرب وأننا مسلمين وأننا دعاء لأن يرون زينا ومع ذلك يرحبون ويتواصلون معنا ويحيون جميل أيضا هو يتحدث عن بل زياد كان يتحدث عن الهراوات ويحيى كذلك يقول إذا تبسمت وجه أحد هذا يحيى يقول يرد علي ليش تضحك وإيش شايف في وجهي هو انا أنا أقول شارك أخي يحيى إن بعض الناس لا يفهمه لكن يقول تجعلها بسمة إما مثلا قهق عليه يفهم إن في في نقطة عليه أو شيء مثلًا لكن بسمة تختلف تبسم إنه يشرك وجهك أن محيك يكون يكون طلقا مضيئا هذا هي البسمة المطلوبة يعني ما ت... لا تصافح خاك يقول وأنت تصافح خاك وجهك منبسط إليه يعني منطلق الاسارير بخلال مثلا تجالس ويتحدث معك تضحك بيفهم الخطأ هذه الضحكة المتسر هذه المكتوعة فهم خطأ جميل فأنا أرى أن الضحكة الصادقة المنبعثة من القلب لا ينكره أحد بل يرحب بها الجميع جميل أنا بعود إلى نقطة مهمة جدا أثرتموها سواء في محاضراتكم في خطبكم حتى في مقالك أنه الإنسان يظل في البيت متجاهما كأنه في عزة وإذا خارج انطلق تساريره هذا التحول و... والعيش بوجهين مع الأسرة ومع الأصدقاء والزملاء هل من نصيحة أو إبرة في هذا الجانب؟ العجيب سبحان الله مم. وأنا ذكرته في كتاب أسعد امرأة في العالم إن بعض الناس في بيتهم متجهماً مسلطاً على أهله وأطفاله لا يعرفون البسمة ولكنه يستفرغ جوده في النكات والمزاح خارج البيت بينما حتى في صحيح البخاري في كتاب الأدب قال زيد بن ثابت المزاح مع الأهل والوقار مع الناس مم. فنحن كثير منا عكس الآية بدل ما تكون إذا دخلت مع اهلك وصرت كن طفلا تماما كن مثل العصفور في الحديقه مع اطفالك مع اهلك مع زوجتك مع بناتك ادخل عليهم السرور اترك الاخبار المسيه اترك الضجر اعطهم من وقتك حتى نقترح أن, ان الانسان لا يحاول يرد على الجوال دائما إذا كان مع اهله يجعلهم وقت هذا الوقت يخصص الأسرة, الأسرة. الاسره وقت هذا رسمي للاسر جميل. لكن وبعض الناس تجده في الاستراحات والمزارع وفي الطلعات وفي الرحلات مع زملائه يضحك ويدخل عليهم الأونس والسرور ثم يستهلك الطاقة فإذا دخل في بيته تجهم. جميل، شيخي الشعر قلتم في في الكتاب واستشهدتم بنفس فداء أبي. عليا إنه صبح المؤمل كوكب المتأملي. فكه يجم الجد أحياناً وقد ينضو ويهزل عيش من لم يهزلي أبو تمام. أبو تمام. يقول. ماذا يقصد يا شيخ؟ يقول يمدح رجل يقول أبو علي نفسه في داءه لأنه كثير الضحك يقول لأنه. صبح المؤمل يعني الذي يؤمل فيه مثل الصباح كوكب المتأمل مثل الكوكب في السماء إذا تأمل إنسان فكه يعني مزاح وقريم منك ودعوب يجم جد أحيانا يعني جاد في حياتي لكنه حياني روح عن نفسي يأتي بنكتة ياتي بلطيفة قال وقد ينظو ويهزل عيش من لم يهزن كل ما يمزح في الحياة يصيبه العبوس يصيبه الملل يصيبه الطفاش فلذلك ساعة وساعة, وساعة وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو يعني أكثر الناس عملاً ونفعا للأمة كان يمزح ولا يقول حق صلى الله عليه وسلم الله نعم <تصفيق> <تصفيق> شيخ يقال أن في علم النفس أن أول ابتسامة أثناء المصافحة ترسم العلاقة المستقبلية <تصفيق> نعم من خلال تفاصيل وجه الإنسان وأنت تصافحه لأول مرة تأخذ انطباع عنه إما يدخل قلبك أو لا يدخل نعم <تصفيق> هل, هل وجدتم لذلك فعلا شواهد وجدتها في الحياة شوف البسمة هذه مفتاح ولذلك في الغالب أنك إذا أتيت إلى إنسان مسؤول أو مدير أو كاتب أو عالم أو تاجر أو شيخ أو كذا ورأيته يتبسى معرفة إن الأمور التي بعدها مهيئة بذن الواحد لحد لكن يفاجأك إنسان وإذا هو ما, ما تبسم وكفر في, في, في وجهك وعبس يعني معروف أنه ليس مرتاح لك وما تدري وتأتيك ظنون السوء تقول يمكن بلغوا عني شيء وش اللي صار فيتي الظن السوء, السوء بينما كان الواجب أنه يحيك لنك مسلم ويعتبرها صدقة ويعتبرها أجر عند الله وثواب ومرحبة ويمزح وكلنا ترى أبنات آدم وحوة ما في أحد والرحمة بيت الله عز وجل ما هناك أحد من كوكب آخر سبحان انكرمكم عند الله أتقاكم. معنا لأخي أبو ناصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يمسكك بالخير جميع الله, يمستحمر الله يمستحمر بالخير حياك أبو ناصر السلام عليكم جميع الشيخ الله يرضى عليه القضايا اللي تعني المجتمع نعم حياتي. نعم راح طيب نرجع, نرجع بعد شوي. لكن ناخذ أبو عبد الله. السلام عليكم السلام الله حياتي حياتي الله عبد الله وحيا الله بشهر حياك الله أهلاً وسهلاً الله يسلمك والله يا شاشا عندنا راحت في اليمن شنق نفسه يعني عمره 10 سنة بعدين قبروه ما, ما صنوش عالم اجل يعني الدنيا. ما تقول شنق نفسه اهيو شنق نفسه متى يعني شهر عمره 20 سنة كده كم لهم يوم تق... كمل حادثة له الان نو كثير يمكن غدان سنة يمكن كده <مح> يدعى له بظهر الغيب ولو يصلى على القبر إلى شهر، أما ما دام فات الدعاء بظهر الغيب ولا ينبش القبر، نسأل الله يتجاوز عنه طف يعني طفل ونسأل الله نكون يكون من أهل جنات النعيم وأني أعفو عنه يا شيخ غبروا بدون ما بدون ما بدون ما صنع خطأ خطأ الواجب أنه يصلوا عليه لكن ما دام مات فات الوقت يكتفى بالدعاء فقط ولا ينبش القبر وذهب إلى رب الرحيم عفو نسأل الله يتجاوز عنه نعم شكرا لك الله غدا شغال حياك الله يا عبد الله أبو ناصر فهد السلام عليكم يا فهد السلام عليكم وعليكم السلام, السلام حياك الله أهل الله مساك أخي عبد الله ومساك الشيخ المحبوب بعنك يغني أهل وساك حياك الله ومساك الله برضي الحقيقة أنا ما أبغى أطيل عليكم لا. أنا أبغى كلمة ونصيحة من الشيخ عايض م. إلا ما يحدث حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي من تناحر ومن تفرقة بين طلبة العلم وزين الرجال الدين وبين الرجال المجتمع المعروفين الحقيقة هذا كله كله في الأخير يعني أخطاره بتكون علينا خلنا كجيل جديد أو كناشا في المجتمع. فعلي الآن اللي عمره 16 سنة ويشوف الكلام هذا من شخص معروف مثلا وتناحره بنفس يعني وصلنا إلى أن نصف البعض بأقبح, بأقبح الشتائم والشتائمات فأتمنى كلمة من الشيخ عايد عائض اللي يحصل حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي وشكرا جزيلا لكم طيب شكرا لك يا فهد معنا متصل آخر السلام عليكم بو عمار حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكل عافل الله بارك فيه. الله يحييك. الله يضعك. كنت سألت مع الشيخ أو يعني استشارة بخصوص موضوع الابتسامة. يعني حاليا صار فيه نظرة الكثير من الناس خاصة المسؤولين إذا شفت مديرك مبتسم ممكن يصير انطباع إنه والله ضعيف شخصية تستغل الطيبة وابتسامة. انه ما يقدر يسيطر على الموضوع يعني كان مثال انا اشتغل في مكان م. عمل م. آه يحتاج فيه صرامه في العمل م. فبالتالي آه تحرم الابتسامة لانه لو شافك ناس يقول له هذا هذا جدار طامن او ما شابه فبالتالي بستغلهم بكثير من الاشياء م. فوش الطريقة الصحيحة طيب. اللي ممكن ما احرم يعني ما يعني بس ما اقدمها وبنفس الوقت ما اتسعى شخصيتي هذا الموضوع حلو واضح تمام واضح شكرا لك الله يبارك شكرا حياك الله ابو عمار ابو ناصر السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عذراً انقطع معك الخط قبل قليل الله يرضى عليك أنا والله أني أحدث اللغة في السيديو أنه حتى لو كان على حسابي أنا لا أنا أحدث على أطراف لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا تفضل الله يحفظك عادي جداً آه آه آه آه الله يعطيك هناك فيجي معناه وديس صدرك وصدرك الشيخة قليلاً أنا نتكلم عن قضية مجتمعات الدكتور جاء معه وكاتب عدل أو القاضي وليس الكل ولا فتين حد بنسبة إلا أنه الأمر تحدد بنسبة قليل هم, اللي هم الأقلية الأ يعني لا يوجد لا يوجد من من, من المسلمين او يحاسبهم أو, أو, أو, أو, او يقاضيهم ولم يوجد لا عالم ولا شيخ تبنى هذا الامر ديننا ما في داعي نتكلم عن ما يا مرض فالشيخ عاد تكلموا مشايخ كثير تكلموا عن ما يا مرض ديننا من, من المعامله اذا دكتور الجامعه حط في باله انه يسقطك فانتاق إذا الشيخ فان فعلت او تنرفزت فممكن أن هي العسكري موجود يشتلك و تعلمنا في أمريكا و وفي غيرها دراسات بعد الجامعه دراسات عليا يوجد هنالك نظام دائما للدكتور او القاضي المحكمه يضمن انك انت تامن فأنا من من عقوبة القاضي اللي أنت كيتبحث عن عن عن عن عن ال الانصاف عليه ذا أو عن دكتور أو دكتور ال واضح الجامعة <تصفيق> <فـ> <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> هذا فكرة يعني هذه ترى أول مشاركة لو استوى الله يحيي المشارك لكن أنا سعى نلعب الشيخ ورضا يعني ووو وفق من اللي مريض شكرا أبو ناصر شكرا لك زيد اللي نتوقف عند هذا القدر لأنه ما عندي وقت كثير وانا ودي الشيخ يعلق أبدأ بالأخ حمد طبعا يطلبكم من القدوم إلى المنطقة الشرقية الدمام الخبر والأحسان ووعدتهم مم. بذلك إن شاء الله يقول هل في علاقة بين الجو والأنفس قد يكون ترى حتى بعض العلماء الذين تحدثوا هذا مثلا أنك في جو مريح وأنك طبعا حتى الصلاة تؤخر في شدة الحر كما أبردوا بالصلاة لأن يكون في انزعاج القاضي لا يقضي وهو غضبان مم. فبلا شك أن الأمور يعني الخارجة موثرة على النفس لكن الإسلام يربض أتباعه، لأن كان العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في صحراء العرب، ومع ذلك قدموا أر وحضارة للناس. صحيح. نحن لا نعتذر بالجو والطقس والتضاريس والجبال وأول الأودية ونقول لا هذا لا. بيأتنا. نحن وجدنا في دول أوربية وغربية وشرقية من من طوعا وفسم بالحضارة. نحن عندنا رسالة عربانية عالمية. فان شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى. أن نفقه عن الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن نكون عليه من الأخلاق الحسن مع الناس فهذا طرح مسألة مهمة جدا شيخي يقول في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تويتر وفيسبوك وغيرها بدأنا نرى تناحر وتنابز بالالقاب ومقاضات ومحاكمات وسب وشتم ليس من العوام من وجهها جميل اولا أنا أقول لأخي فهد هو وقع على وضع أصباحه الجرح <تصفيق> نحن في وسائل التواصل الاجتماعي بغض نظر عن المحاكمات أو قضايا أنا أتكلم عموما لم يسلم من التواصل الاجتماعي أحد لا سلم مسؤول ولا شيخ ولا داعية ولا تاجر ولا صحفي ولا رجل من الأعيان وسبحان الله بعض الناس مسلط بالسب فقط لا يعرف بناء ولا يعرف توجيه ولا يعرف عطاء إنما يتحر ينتظر متى يسقط فلان ومتى يعثر فلان متى يأتى على فلان ملاحظة سبحان ربي ثم انهم يعني كانوا معرفون الغيبة حرام وأن عرض الناس حرام وأن النميمة كبيرة من الكبائر وأن الله يحاسبهم على الكلام وكانوا ما قرأوا الوحي ما يرفضون قول لا الذي ركب العتيد وكانهم حتى في الكتاب وإن تكتب ترى إثم يقول سبحانه ساتكتب وشهدت وما يعني ما دروا أن هذا الكلام سوف يدفن معهم في الكفن يدفن مع يدخل معه ليذوق هذا بالسوء طهرو... دعونا نطهر أقلامنا نطهر ألسنتنا نطهر أصابعنا نطهر مواقعنا من حسن إسلام المرض تركه ملعني كف عليك لسانك وليسعوك بيتك وبك على خطيتك كما قال عليه الصلاة والسلام أبو عمار يصلك يقول المبتزم دائما في عيون ناس كأنه ضعيف يقولوا بعض الأعمال والمسؤوليات تحتاج إلى صرامه والابتعاد عن التبسك أبو من؟ أبو عمار أبو عمار لا مقارنة يا أخي بين الحزم والابتسام بل قادة كبار في التاريخ حتى الإسلامي غير كانوا مبتسمين أو وكانوا حازمين وأنا أعرف حتى في الدراسة من كان عب معبسا في وجوه الطلاب معنا وكان أضعف المدرسين على الإطلاق وأعرف بعض المدرسين في أريحية وفي مزح وكنا نغابه ونقدره ونعظمه كذلك العلماء صحيح. لماذا نربط نحن أن البسمة انهزام بل البسمة قوة وثقة والدليل على أن الإنسان مخلص وصادق وأنه يستطيع أن يقود يعني القيادة الصحية الحكيمة لنواثق من نفسه لا ربط بين هذا هذا أنا رأيت كثير من الفاشلين جادين يعني قصدي أنهم يعني عابسين ومتذمرين وعليهم قنوط ورأيت الناجحين يملأوا الدنيا ابتسامة صحيح. ودعاء. أتفق معك. أتفق معك. أبو ناصر كان في الأخير يتعلق يتكلم عن الدكتور والقاضي والمسؤول وكل من له مكان كيف يتعامل مع الناس ويعاقب وكذا وكأن سلطته أملت له أشياء ليست من حق. بلا شك صدقني إني أنا أجد من الناس الشكاوى الذين يكتبون حتى في التعليقات يتدمرون من من كثير من الموظفين حتى من القضاة أو من الدعاة أو من رجال الأعمال. نعم. حتى انك تركب مع احد في الطائرة وبجانبك تريد تسلم على الصافحة وكأنك تلده وكأنك ثعبان. وبعضهم سبحان الله ما ادري ماذا صور له هل هو من عالم اخر او انه مثل يظن خالد بن الو... إنه خالد بن الوليد او انه ابن تيميه أو... ح... هؤلاء كانوا اكثر الناس صوابا لائمه يا اخي سبحان يعرف قدرك من أنت وعرف أن الله سبحانه وتعالى من عليك ان كان بعلم او بمال او بمنصب انها انهم يعني مننه من الله وهديه وقد يسحبها في وقت اذا ما شكرتها سحبها والواجب انك تحن على الضعفاء والمساكين انك انت تذهب تبادرهم كما كان صلى الله عليه وسلم يذهب الى الايتام يمسح رؤوسهم المساكين <تصفيق> يا اخي تبسمك صدقه you <laughs> ومد يدك صدقة والكلمة الطيبة صدق والعليكم السلام أهل وسهلا كيف أصبحت وبشرون عنكم عساكم طيب صدقة تكتب لك وتشهد لك الملائكة لكن سبحان الله بعض الناس يا أخي رفع القبول بعضهم القلوب تحيي وترحب كأنه شمس مشركة وبعضهم سبحان الله لا قبول الحب من الله بسبب التصرفاته صحيح. شيخي الوقت جدا يدحمني أنا عندي موضوع جدا أريدك أن تعلق عليه المملكة تعيش أجواء متقلبة في الطقس أمطار و سيول وغيرها رسالتين رسالة للناس في هذا الموسم الذين فعلا أحرجوا السلطات بالتوجه إلى الأودية والسيول وكذا ولمن يبحثون عن مفقود أو شيء أن الله سبحانه وتعالى يسليهم ويعوضهم أولا أبارك للجميع لبلادنا وبلاد العالم الإسلامي بالغيث المدرار جعلها الله طير خير وعافية آمين. ونزل مع المغفرة آمين. وجعلها مباركة علينا وعلى جميع المسلمين آمين. وأقول الله يرد غائب المسلمين الأخ الذي فقد أسأل الله أن يعيده سالما معافا ويعيد كل مفقود وأن يسلمنا وجميع المسلمين والمسلمات ثانيا أنا أريد أن يتبع الإخوة الإرشادات وخاصة لتبث الإعلام الآن لا يغامرون بأنفسهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حاول أن تكون حذرا لأن طلبنا نحن نبحث عن السلامة ما يكون انسان في الأوقات هذه الزوابع ووقات الأسيول والأمطار يذهب إلى الأودية يذهب إلى البحيرات يذهب إلى السدود هذا ليس وقته نحن الآن يقول لأظن من فترة وسنوات سنوات لا يمر ببلادنا مثل هذه الفترة فأنا أرجو توخي الحذر وبالمناسبة أنا أطلب من الإعلام خاصة التلفزيون أن يبث اخبارا أو التويتر سريعة للناس على البلاد الآن كنا في إندونيسيا وجدتها أمطار رهيبة كان المواطنين عندهم إشارات من الإعلام عاجلة إن تحذيرات تحذيرات إلزموا بيوتكم السيارات الشارع كذا أكبر سير من كذا فلابد أن يكون عندنا هيئة تقوم بهذا لأمطار تواصلية الناس بعدين. جميل. شكرا. ما يحفظكم. مستمعي الكرام مشكوركم على تواصلكم وأصاكم ومتابعتكم وأعتذر عن كل من حاولوا الاتصال ولم يستطيعوا. هذه تحية من الزملاء في الكونتrolling بقيادة الأستاذ محمد الخميس فيصل بن أحمد زياد بسالم وموضي المانع كلهم كانوا متواصلين معكم واستقبلوا اتصالاتكم. نعتذر عن الاعتذار. أجمل تحية لشيخي وضيفي الدائم الشيخ عايض بن عبد القني. شكرا لكم. دارحمن الله. شكرا الجميع. لا تحزن فالله معنا.